اللهم من سيء في امامنا سمي بالله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله الله الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم صد إسم الله الذي خلق تسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرأ فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يغفى إلى آخر السورة الكريمة هذه السورة سوره سبح كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يحبوها كثيرا ومن ذلك كان يقرأها في كل وثن وكان يقرأها في كل جمعة بل وفي العيدي بالحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه السورة وكان يقرأه إذا قرأ عليه الصلاة والسلام يقول سبح اسم ربك العالى جعلوها نعم في في سجودكم وإذا قرأ قوله تعالى فسبح اسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم والصورة الكريمة مستسحَب الأمر الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر ما قائما فهو موجه لكل من آمن بهذا الرسول واقتدى به عليه الصلاة والسلام لأن هذا الأمر مات سبح رسول الله محمد مات والأوامر موجه إليه لن سبز إشارة إلى أنها موجهة إلى كل من التزم باتباع هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم اذا نحن مأمورون بأن نسبح الله وأن نكثر من التسبيح. مرة عليه الصلاة والسلام كان مجتد في طريق ما ويسمع رأى تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى وإذا به يقول عليه الصلاة والسلام سبحان ربي الأعلى لأن الأم والجائن سبح اسم ربك الأعلى فقال ممتدداً سبحان ربي العظيم لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم التسبيح بان يسبح وأن يكثر من التسبيح وليسه وحده بل الأمة كلها ماموره بأن تسبح بل الكون كله من الذره إلى المجرة من أصغر مخلوق إلى أعلى مخلوق الكل يسبح يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه اشاره هنا إلى أنه لو كان لنا فقه وفهم وإدراك لسمعنا هذا الضغ يسبح هذه نعم. نعم. نعم هذا الكاس وتلك القرورة نعم وهذا الجدار. وهذا السقف. نعم. وهذه المصافيح. الكل يسبح. بل وكل ذره من ذراتنا. وكل خلية من خلايانا. وكل نبضة من نبضات قلوبنا يسبح. وإن من شيء إلا يسبح بحمله. ولذلك الله عز وجل يقول في الآية الأخرى. نعم سبح. ها؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح بالماضي يسبح المضارع الحال والاستقبال اذا هم في تسبيح يسبح, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم اذا الإخوان الكرام الكون كله في ذكر لله وفي تسبيح لله بل الكون كله في سجود والذي يشد من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الاسقل. الكل ساجد لله والكل يصلي ان الله يسبح له وكل قد علم صلاته وتسبيحه وصلاه وتسبيحه عن علم ما هم يعني ما هي الكائنات تسبح بدون ادراك وبدون قصد لا نعم فهي تصلي وتسبح وتدرب فعلا يعني بقصد واراده ولكن نحن الآن هذه الكائنات كيف تسبح وسيدنا رسول الله يخبرنا يقول انا كنت في مدينه كنت في مكه ما مررت على فريس لو سمعت الحجر والشجر نعم يقول السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله. ها الأشجار والأحجار تشهد للرسالة يا رسول الله سبحان اسمه. إذا الكائنات كلها تسبح نمساكسون نحن جزء من هذا التورم ونحن نعم نحن مأمورون وموجه لنا وجه لنا رسالة رسول بعده لنا. وكتاب من هذا نعم جاءنا فنحن اولى بأن نسبح ونذكر الله وجل ونكتب من ذكره ونعترف به سبحانه وتعالى ويقول سبح اسم ربك الاعلى والاسم هنا اسم ربك للعموم كل اسمين من اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى نعم ينبغي أن نسبحه وأن نجله وأن نعظمه فإذا ذكرنا الله نجله ونعظمه ونبجله وهذا معنى التسبيح معناه التعظيم التعظيم والتجليل لله عز وجل كلما ذكرناه وكلما تراحمناه وكلما تفكرناه نعم نسبحه باجلال وتعظيم وتمجيل لله سبحانه وتعالى كل اسمائه لهذا اخوانا الكرام جزاكم الله الاخيرين كثيرا ما نرى هذا يعطينا على ان اسماء الله سبحانه وتعالى ينبغي ان ننزهه على القاذورات وعلى الاهتمام فاذا وجدنا اسم الله في الطريق لا يجوز ابدا ان نصوته هناك وقد عرفنا ان هناك اسم الله وربما العيد بالله اذا راينا واقرناك قد كبرنا بالله وما الله حق تعظيمه وسبحان الله كثير من الجرائد كلما في بطريقه ما لو تجد جرائد بل ووجدنا قطع مصاحب مبنية من مرمية في الأسباب مرمية في الطرقات وخصوصا في اخر امتحانات المدارس وجدت انا صبارح صورة صبارح كاملة مكتوبة وهي مرمية مرمية في الأسباب المرمية أن أمسك القذارة في العيادة بالله نعم هذا لا يجوز هذا حرام. وأصبحنا نرا الآن طن كبرى وفضيع عظمى وهي بالسيارات السيارات لا ذلك الله أو ما شاء الله أو تاب ذلك من من أسماء الله هل اهانه بل والله رأيت في عجل السيارة توكلت على الله ملتخب السراب وبال وبال وما شاء الله ولما تكلمنا مع صاحبها أننا في نظير هذا صاحب لله لا يجوز حتى تعليق تلك الآيات داخل السيارة لا يجوز قد يجي واحد ويشرب الدخان ويصطف عليه. هذا لا يجوز قد تسل الغبار وانا يرحك هذا حرام حرام أن تعلق على الود على الصبيان يعلقون اسمها الله ويعلقون آيات الله واذكار نبوية يعلقونها في عناق الصبيان باسم البركة وهذا والله قد يكون بشركا وكبه بالله بل هي بالله لأن فيه الآن ادخل الإنسان بكنب وقد يكون بجنوبة وقد, وقد, وقد يمره الموت سبح اسم ربك الآله والله رأيت اسم الله اسم الأعلم مخصوف التربط رأيت صورة الكرسي وقد أخذتها ويعني رفعتها فوق المنبر و شاهدها جميع الحاضرين آية الكرسي كلها في السلسطين وهذه وال... هي بحار اللي كون عماس في السلسطين وفي السلواجين بحار وآية الكرسي مكتوبه هنا هذه في إهالة لأيس الله في إهالة لاسم الله نعم ورايت بعيني أيضا الكرسون في لا إله إلا الله سبحان الله. هذه مصيبة الشلاح في اسم الله الشلاح نعم فيه في الباب يه من يعلق نعم في الباب يه فيه من يعلق أيسكو الأعنية وأحادث نبوية وأدرية يعلق على البقر والأطنام والخيل والحمير بسم الله. هذه فيها ردة والله يريد ذلك لو كان الناس يدرون ما يفعلون ما نعيد ايش هديك اخوان هذا رأيت لا غالب الا الله في خارورة من الخمر. لا غالب الا الله وفي صندوق الخمر لا غالب الا الله هكذا في جسم الدقيق في لا اله الا الله في علبة من الشمع فيها إله إلا الله جاءتني نعم قطعة من القماش مكسوبة فيها صورة الكرسي مبد يعني مبددة هنا وهنا في جميع أجزائها فحرق ما هذه إهنات إسم الله والكتاب الله نعم والله يقول ومن يعظم فرماسي الله فهو خلونه عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإلا عامل سقوى القمود سفح سربك الأعلى سبحان ربي العالم معنى نزهه عن قذورات نزهه عن إهانة اذا ماذا ننتظر يا اخواني قلنا اخواني جزاكم الله عنا خيرا نحن مامورنا بالتسبيح لمن الكون كله يسبح داود عليه الصلاه والسلام يخبر الله سبحانه وتعالى انه كان من الكرامات ومن المعجزات التي أعطاه الله اياها أن الجبال والطيور كانت تتجمع نعم عنده وتسبح وتردد التسبيح وتردد تلأوسه وتعلماته بالكتاب الذي كان يطلوه إما الثورات أو الضبور الذي كان يقرأه فكانت هالي الطيور وهالي الجبال والمجزاء تردد هذه اصوات حيث قال سبحانه وتعالى والصرح ذاورد دَاوُدَ دا انه هو ما سخرنا الْجِبَالَ وَالْإِشْرَاقِ والطير المحسوره كل لَهُ اوات نعم ولقداتنا دَاوُدَ منا فضلا يا جبال ما هو هذا يا جبال أولي معه والطير. الله كان ينادي الجبال والطيور يقول ربي في التسبيح مع داود هذا من فضل الله الذي أعطاه إياه ولقد أتنا داود منا رب العزة يقول منا فضلا إسهل فضينا قلنا يا جبال أولي معه والطيور سبحي معه هذه لا تسبح إلى الان تسبح والطيور تسبح ولكن نحن لا نفقى تسبيحات فلا قلع المجال لو كان لنا إدراك ولو كان لنا نعم الحينولة بيننا يعني داود نبي الله كان نعم كان يسمع ويفهم هذه التصبيحات مثل ولده يعني سليمان عليه الصلاة والسلام سمع نعم سمع النمل سمع النمل نمل يعني رئيس النمل يقول يا ايها النمل دخول مساكينكم لا يحتمل نكم سليمان جنوده وهم لا يشعرون بهم سوف يبدا ادراك يا ايها النمل دخول مساكينكم لا يحتمل نكم سليمان ما قالها هذا سليمان وجنوده يحتمل نكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون واحد امريكي قام ارفع من يقرأ القران قال كلمة تحصيل لا تطلق إلا على الشيء الصلب. إذا القرآن هذا مختلف من عند محمد وليس كرام الله فكلمه التحصين لا تطلق لغة في اللغة العربية إلا على شيء الصرف كيف تتلق هذه؟ يعني أن لم يقول أن تقول لا يحتمل من سليمان والجنود والأجنود صيني بهذا الكلام صلت بحثه على النمل واخر يبحث في التركيب نعم في تركيب النمل فوجدت 75% مادة زجاجية نعم مادة زجاجية صلت 75% ما بقى 77% هي المدنة من المواد الأخرى فصح وجاءت معجزات القرآن لا يحق من حكم سليمان وهم لا يشعرون وهذا ذكروه في الأعجاز العلمي في القرآن في مجلة تسمى الإعجاز العلمي في القرآن والآن في مجلة الإعجاز العلمي في السنة على كل أحد إخوان الكرام جزاكم الله عن احسن الجزاء الله يأمرنا بالإكثار من الذكر لأن الذكر وأفضل الذكر هو كتاب الله عزوجل ان نكثر من الذكر وما أمر الله بعباد الإكثار من عبادات من عبادات مثل ما ما أمر بالإكثار من الذكر فقال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكر كثيرا وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما قد كثيرا صوموا كثيرا حجوا كثيرا اقرؤوا القران كذلك القران داخل الزيغ نعم لكن ذكر الله كثيرا ذكر كثيرا وافضل ما في الدنيا ذكر الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم بافضل اعمالكم وافضل لكم من انفاق الذهب والورد وافضل لكم من ان قول العدو فتضربوا عناقهم ويضربوا اعناقتهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل اذن افضل الاعمال واجلها واقدسها هو ذكر الله عز وجل وذكر الله للقلوب بمنزله الماء للسمك القلوب تحيه بذكر الله حتى قال بعض العلماء الإيمان يحتاج إلى تذكية وإلى تنميه وإلى حياة ما الذي يحييه ذكر الله عز وجل الإيمان بمنزلة البستان كما أن البستان لا يمكن أن يوسي ولا يمكن أن يترعرح وأن نعم يؤدي دوره إلا إذا كان نعم أحاط بصاحبه بالعناية والرعاية والإصلاح وغير ذلك فإذا أهمله خلاص اتعصر وربما يبس يجبس فكذلك الإيمان وإذن خيرت الصحابه يقول هيا بنا نعم يعني ايماننا جد الإيماننا كيف نذكر الله عز وجل اي ذكر الله واش بالغنى الغنى ما نسمع الله الله الله الله مولانا الله وجه الذكر ليس بل ذكر الله بشيء يكون في قراءه القران بالمجالس العلميه مثل هذه نعم بان نتحدث فيما قال الله ورسوله في المصير في مصيرنا في دورنا في الحياه أن نتحدث عما نعم عن يعني كيف نكون عبيدا لله ماذا يطلب منا لماذا خلقنا لا بد أن نعرف خالقنا ولا بد أن نعرف دورنا والناعرف مصيرنا وأن نعرف لماذا لماذا نحن وإلى أين بعدما تنتهي مسرحيه حياتنا إلى أين لا بد أن نعرف نعم. هذا هو الله ذكر الله نعم نامتها خاصا بالترداد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر نعم ذكر الله نفسك ولكن ذكر الله أوسأ من هذا فأنت إذا خرجت إلى الشارع وغذت فبصرك عما حرم الله فأنت ذاكر لله إذا أنت في طريقك للمجد كل خطوة صفتوها نعم ترفع لك درجه وتنح عن الباب في ذكر الله كده؟ اذا وصلت رحمك نعم وصلت والدي وصلت اقاربك اما ماديا او صيانه فانت في ذكر الله اذا كنت في تجاره تراقب الله تحل ما حل الله تحرم ما حرم الله فانت في ذكر الله نعم إذا فكرت بعقلك في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فأنت بذلك الإنسان سبحانه وتعالى نعم إذا أنت قمت بالاصلاح بين اثنين فأنت بذلك من الله عز وجل إذا أنت نعم سمعت سبحان الله سمعت أشياء تقربك إلى الله سمعت كتاب الله ثمات درس علمية ثمات غطنة جموعة فنفع الزفئة إليك لله إذا ما شيثا عمالك في الطريق ل... نعم للحج أو العمر فأنت في إليك لله يا عز وجل نعم أنت إذا قمت نعم بتحصيل نفسي وإنفقي مالك من أجل أن تتزوج لتقف بزرك عما حرم الله حر وتقضي فضطفتك كثير فرج أحمه الله فأنت في ذكر الله تقوم بالإنفاق والخدمة على الأولاد والوالدين والزوجة فأنت في الله. إذا ذكر الله إن الذكر الله مع الواسع الشريعة من ألفها إلى ياريها كلها ذكر لله نوخص ذكر نساني بل ذكر قلبي والذكر عملي والذكر الحياتي لا. الاقتصاد, اللي... لا. الاقتصاد الاسلامي داخل الله اللي يقوم في الاسلاميه على منهج الرباني فهو في الله اللي هي الحياة الاسلاميه برمتها فهو في ذكر الله اذا اقبت صرحا على منهج الله على منهج رسول الله فانت صرحا او صرحا جنازة ولا transition فأنت في ذكر الله وانت في طاعة الله اذا ذكر الله يجب الشميع جميع انواع الحياه يشمل حياتك كلها لا فرق بين هذه حتى الحياه حتى نومك أكلك شربك لباسك هندامك كل ذلك اذا كان في طاعه الله فانت لا بد لله في لباسك لا بد ان تلبس ما احل الله وتنفض ما حرم الله كلام نعم في ذكر الله عز وجل لا في شيء اذا انت وفرت لحيتك امتدال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت في ذكر الله وإذا أنت تشبهت بحوث مالية أصمار أو غير ذلك فأنت في صحة الله وعظم الله يا إخوة إذا ربيت أولادك على نعم على منهج الله تربية إسلامية أقمت بيت المسلمة فأنت في ذكر الله إذا ذكر الله فتشهد أنواعه قمت الليل أت في ذكر الله صمت النهار في ذكر الله نعم سبحان الله أ يعني صليت الجماعه لك في ذكر الله نعم اذا ذكر الله كما قلنا امره واسع جدا جدا جدا نعم ويقول العلماء ذكر الله كما قلنا يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ذكر الله ينور الوجه والقلب يرى ذلك اثره في حياتك وفي اعمالك اليوميه ذكر الله ما يجلب الرزق ويطرد الهموم والغموم ويجلب السرور والفرح ذكر الله يقربك من الله بقدر ذكرك لله بقدر ما تقترب وبقدر غفلتك عن ذكر الله بقدر ما تذبعنا ذكر الله يقوي القلب والجسم كما قرر الله سبحانه وتعالى فقال شفر الله وكان غفارا يسير السماء لكم من درارة ويزدكم قوة إلى قوتكم حتى القوة الجنسية والله في إجمعنا الله القوة الجنسية تكتسب بطاعة الله وبذكر الله ومن الصفار لله عز وجل ومن كان لا ينجد بل من الصفار والذكر لله ربنا سبحانه وتعالى إذا أخلص ذلك لله ربنا سبحانه وتعالى يحب لي من يشاء إنافا ويحب لي من يشاء صدورة أو يزوجهم ذكراتا وإنافا وإذا من يشاء عقيدا هو سبحانه لكن قال لما جاء جاء واحد يسأل حسن البصر رحمه الله قالوا أنا لا أجيب ولا في حاجة للإنجاب يا أولاد قالوا كثم الاستقبار جاء واحد وقال واشتكى له الفقر قال ما عندي شيء قال كثم الاستقبار جاء واحد آخر وقال والله إننا لشك القحف ما عندنا أمطار ما عندنا مياه ما عندنا ما مشهد قال استغفر الله قالوا كيف يا إمام؟ هذا من كان استغفر الله هذا من كان استغفر الله فقرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين وإذا لكم جنات وإذا لكم أنهارا ما لكم لا تطلقون لله وقال وقد خلقكم أدوارا إن الكل هذا في كتاب ربنا سبحانه وكل هذا يتجمع في ذكر الله عز وجل هو المفتاح إذا الإخوة الكرام جزاكم الله خصوصا إذا ذكرت الله في الرخاء يذكرك في الشدة يعني أنت جالس الآن مستريح النفس مع أشراء الله مع أولادك ومع أهلك وزوجك وأنت تكتر من ذكر الله عز إذا وقت في شدة وإذ لهمت بك النصائف وأحاطت بك النوائد ربنا عز وجل يخلصك من ذكر ومن والسنذكر المشاكل أعرف الله في الرخاء يعرفك في الشده والتهديد يونس عليه الصلاه والسلام لما وقع ما وقع نعم وفر الناس فر فر ابقى, أبقى ما من يونس منهم البصرين اذ ابقى الى الفلك المشحون لأنه لما وعد قومه بالعذاب وظن يعني جاء هاجس نفساني قال هم كانوا قال إذا, إذا لم ينزلهم العذاب وهو وعدهم بالعذاب إنهم لم يؤمنوا ولما وعدهم بالعذاب ظن ربما سبحان الله العذاب إذا لم ينزل ربما ينكرون به مكان كبار فصر قبل يعني من جرب أخبارهم صر قبل ينزل العذاب سبحان الله فهو ذهب وهم آمنوا بحضوا عنه فلم يجدوه وقالوا بالتجربة يعني كل ما قال قولا وكل ما يعني أخبرنا بخبر إلا وقع تبقى ما يخبر فهو لما هددنا بالعذاب لا تبقى العذب الناسي آمنوا وقالا فيهم وقالوا من في بعض وقالوا ما يكون من هذا العذاب وما ينجينا منه إلا أن نؤمن جميعا وما يونس قال الله أزوجان إلا قبر يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخصي في الحياة في الدنيا ومتقناه مناحي لكن هو فره فر بدون إذن من الله يا عز وجزي فالله سبحانه وتعالى رباه احتر جميلة بمجرد ما ركب في الفلتة لقص الله سبحانه وتعالى وهاجر البحر ثم ضرب القرعة يعني خرج في يونس وكان له ذنب واحد اما ان يرميه يرمي بنفسه او يرمو يرموه ويؤسس القرعه لا تدخل للصاد فلما درس القرعه خرجت فيه قالوا القار ومنه رؤيا سابقه طيب ما شاء الله نعيد القرعه فلما اعاد القرعه خرجت فيه مره ثانيه والثالثه فخلعنا عربه سيما لانها ف ف في البحر واذا برب العزه يوجد حوشم كبيره نعم انتقموا الحوث انتقموا ما فاطيما ولا شعرا إلا وهو في بطن الحوث فسجد لله وقال نعم سبحانك إني لا إله إلا أنت سبحانك إني تنسى من الظالم قضى عز وجل وإن يوم سببنا المصلين اذ أبق إلى تلك المشحون فساهم قرعا فكان من المتحبين المغلوبين ها؟ أقل فلولا أنه كان في حياته، فلولا أنه كان من المسبحين من الذاكرين اسم ربك العالم. فلولا أنه كان من المسبحين إذا أكثر من التسبيح إذا وقعت بشدة إذا أحطت بك مصيبة إذا نزلت بك ضائعة ربنا يرجي ربنا يحفظك ويحبك ربنا يحرص فقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم القيس. نعم، فتلقى مولحوس. ف يعني فطلع الله يوجب. فلبث بالعراء وهو سعيد. وألبث نعدي أخي خص الله عز وجل يجلس. أجيب العكس هذا عرف الله الرقى. فعرفه بالشدة لما وقع ما وقع وإذا في رب العزة يقول الحسن تغذر أن تغذر أن وأن تخرجه إلى الشاكة على عكس هذا فرعون فرعون لما أدرجه الغرق بسبب كفره بموسى عليه الصلاة والسلام واعتراضه على رب العالمين ومنازعة ربه سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته نعم لما ادركه الغرق قابل له قال ايش قال لا آمنت لا. أنه لا إله إلا الذي آمنت به من إسرائيل وانا من المسلمين أشكال الله عنه الآن يا عدو الله الآن وقد عافيت قبل ما عرفت الله برخاء حتى أعلم لو عرفت الله فرنها لعرفك بشي وكنت من المفسدين اليوم نجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية اذا يا إخوان جزاكم الله عن أحسن جزاء فكن من الذاكرين لله دائما أبدا سوف يحفظك الله في الدنيا واخرانك حتى يصحبك هذا الحفظ إلى رمسك وإلى قبرك وتجد هناك النور الرباني في قبره ما تنورت القلوب والقبور باذن ذكر الله عز وجل اذن اخواني الكرام ذكر الله اذا اجتمعنا في مجلس وذكرنا الله كهذا الذكر الذي نذكره تحفنا الملائكه وتنزل علينا السكينه وما احوجنا الى السكينه القلوب مضطربه القلوب متنافره القلوب سوداء القلوب تحتاج الى ان تسهل الى ان تنور الى ان تشرق بذكر الله عز وجل وانا قلت لكم القلوب، الذكر القلوب بمنزله الماء للسمك هل يعيش الماء يعني في اليابسه لا يعني مش لا أود لهم فكذلك القلب لا يتنور ولا يشرق ولا يمكن أن يخفيه والقلوب الحية يا قلوب الذاكره القلوب المؤمنة القلوب التي مسلة بحب الله وبصبر الله هذه هي القلوب الحيه وذلك الله عز وجل يقول من كان يعني كان رضا الله كان سائها فأحياه الله بالإيمان، أحياه بالذكر، أحياه بطاعته أحياه بإيمانه. هذه القلوب الحية. نعم، لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما كيقول اللهم اجعل في قلبي نورا وجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن امامي نورا ومخلفي نورا وجعل في نفسي نورا وعظمي نورا هذا النور من اين يكتسب لا يكتسب إلا, الا من كربلاء الا ان الله الدم على البسه الله معه. فسبحانه الله ان احسن جزاء حتى قام في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم اقرا في يوسف سوره البقره ولا تجعلوها قبورا ما لا تجعلوها قبورا الحديث عنده معاني ولكن اقتصر على معنى واحد في قبوركم سوره البقره ولا تجعلوها قبورا إذا لم تقرأوا في بيوثكم يعني لم تذكروا الله في بيوثكم كانت بيوثكم لكم بمنزلة القبور وأنزوا فيها والقبور لا يقرأ فيها قرآن ولا يذكر فيها الله عز والجلد. نعم فأنزوا إذا خلت بيوثكم من ذكر الله أصبحت قبورا لكم هذا من فسر شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله من الحديث وما أجمله من تسميعه والله إخوانه نعم ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميز لو ان رجلا في في حجره دراهم ينفقها والاخر يذكر الله لكان ذاكر الله احسن وافضل نعم نعم ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررت برياض الجنه فاصح قالوا مره يد الجنه يا رسول الله قال مجالس الذكر مجالس الذكر المجالس التي يقام فيها كتاب الله المجالس, المجالس التي فيها توجيهات ربانيه فيها تفسير, تفسير كتاب الله عز وجل فيه قراءه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بحث الحلال والحرام في بدرس العلم دروس علميه هذه هي مجالس الذكر صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تنادي بالجنه فرصر وبالحديث ايضا احفظوه ايضا قل ما بين بيتي ومنبري ما بين بيتي البيت الذي هو مكن فيه على رسول السلام الان في المدينة ما بين بيتي ومنبري روضات النعيم الجنه قال ابن تيميه رحمه الله لما سماه روض من رياض الجنه لان هنا كان مجالس العلم هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد الصحابه ويلقي عليهم ما أوحى الله به فسمى هذا المكان روضه من رياض الجنه وعلى منواله إذا ما يرسم برياض الجنه الجنة في الدنيا والايمان إيه؟ هي هذه جنة الدنيا. ما من المجلس فيه علم الرباني فيه تفسير قرآني فيه تعليم نبوي إلا وفيه جنة النعيم. هذه جنة الدنيا. وحتى قال الامام علي رضي الله عنه وارضاه قال الجنة إذا لم يكن فيها الذكر اذا لم يكن فيها علم فلا شيء فيها يستحسن اعظم لذة واعظم حلاوه وافضل جمال وكمال في ذكر الله في العيش مع الله في الانس بالله في الغضب من العبد وربه في فتح الخاط بين الانسان وقال الكافر هذا ولذلك اهل الفجريه أهل قيم من الليل. ماذا اخذوا تلك الحلاوة و تلك في مناجاتهم بالله في اتصالهم بالله في فتح الخط بينهم وبين مولاهم هذه والله ما في ما في عسل ولا وسل ولا نساء ولا أجلال ما في أفضل و في حلاوة أجمل من تلك الحلاوة الاتصال و بالله عز وجل إذن إخواني جزاكم الله عمنا أحسن جزاء ذكر الله عز وجل أو التسبيح الذي قلنا الله عز وجل يقول سبح اسماره منها الاعلى الله يقول في القرآن ينبغي أن تكثروا من هذا التسبيح أن تكثروا من هذا الذكر فسبحان الله يقولون حين تسبسون وحين تسبسون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشير وحين صغيرون بعض العلماء يقول هذه إشارة إلى الصلوات الخمس وبعضهم يقول تشمل الصلوات الخمس وغيرها وهذا هو المعنى الصحيح الله امرنا بالتسبيح حينما ندخل في الصلاه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جد ولا اله إذا نحن ركعنا نقول سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم إذا نحن سجدنا سبحان ربي, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى إذا نحن صفرنا إيش نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مقرنين وإنا إلى ربنا لا مقرنين نعم إذا نحن الرعب ايش نقول سبحان الذي يسبح الرعض بحمده والملائكة ثم خيفته إذا نحن فرغنا من الصلاة إيش نقول سبحان الله ثلاث وثلاثين والحمد لله ثلاث وثلاثين والله أكبر ثلاث وثلاثين ونقسم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له بكوة له الحمد وهو على كل شيء خطير إذا نحن أردنا النوم إيش نقول سبحان الله ثلاثه نفس الشيء فهذه مفاتح الرزق واذا ادركت كذب وسعت أعمالك فهذه فهذه نعمات هذا يسمى علاج من ذلك التعب لان الشيخ فاطمه رضي الله عنه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له تساله خادما فقال لها عليه الصلاة والسلام تأذل في على ما هو أفضل من الخالدين. هي ما دلشونها قد خاضب وعرض يديها. تقرحت بسلف الرحم. فدندها على ما يريحها من كعبية وقربتها برفيا ويسأله جنة خالقة. فجاءهم الرسول فقال: فقال لهم عليه الصلاة والسلام لها ويعلم اللي كله. قول سبحان الله ثلاثه وثلاثين والحمد لله ثلاثه وثلاثين والله اكبر أربعة وثلاثين احسن لكم من الخادم قال علي أبي ابي طالب والله ما طرشها حتى ليله السبعين اللي كان قتال فيها من المغرب الى الصباح ومع ذلك قل ما طرشها للبيت في بيت لليل زينه القتال اذا هكذا كان الصحابه رضي الله عنهم جوريا رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يعني لما صلى عليه الصلاه والسلام صلاه الشر ثم خرج وبقيت هي في مصلاه واخر ساقول سبحان الله ولي حمده عدد خلقه ورضاها يمشي وزن العرش ومداد كلماته نعم هي ما قالت الكلام هي بكر اخر ثم لما عاد بعد بعدما طلعت الشمس وجدها فما قالت له الله عز وجل لقد لو قلت اربع كلمات كانت تزن ما قلت وتزيد وهي أفضل مما قلت سبحان الله ونعمه على دخلته ورد أنفسه ولي نتعرضه ولي هذه الكلمات الثلاثة نظر ورد في الصباح وورد المساء شيخ كبير هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اختار شيخا غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أصح الله أفضل شيخ وافضل مربي وافضل من يربطنا بالله عز وجل هو هذا الرسول الله عليه الصلاه والسلام الذي هو افضل الرسل واجلها واعظمها ما الرسول حتى ابراهيم عليه الصلاه والسلام مثله بسيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم هو افضل الرسل عليه الصلاه والسلام نعم قيل للامام الكليه رحمه الله ما افضل هل ذكر الله او استغفار فقال من كان نعم من كان منظفا بالأوساط والقادرات ماذا يفعل لكن الصابون والماء ومن كان نعم منظفا طاهرا نظيفا ماذا يفعل يصيب الطيب فكذلك وإذنه يقول إذا كنت صاحب الذنوب فأكل من الاستغفاء صاحب الله لتلك الذنوب خل على وطول الله سبحانه وتعالى أن يحقر لك الذنوب وأن يمحو لك ذنوبك وعيوبك واذا كنت والحمد لله على الطريق المستقيم فاكثر من الذكر اكثر من ذكر الله عز وجل ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني صلى الجماعه وبقي فيه مصلاه حتى تطلع الشمس وهو يذكر الله ثم صلى ركعه فأنما نعم كانما اتى بحج وعمره تامين تامين تامين تامي هذا صدق عظيم من الله عز وجل يا الله خيرا نرجع بنقول رب العزه يقول استدح اسم ربك الاعلى استدح اسم ربك اسمنا الذي ربانا ربانا ونحن اجنا في بطون امهاتنا وربانا ربانا ونحن نطقا ربانا ونحن نعم علقه ونضغه ثم يعني حولنا عظاما ثم كسر العظام لحما ثم سبعة أدوار ثم أخرجنا معا صليانا ثم أدخالا ثم, ثم ثم ثم ربانا بالإيمان وربانا بالإسلام وربانا بالعصيل الصحيحة وهذه أفضل تربية من التربية الأولى التربية الجسمانية تعلم المؤمن والكافر تعلم من في طاعة في الله ومن في مصيص الله أما اما التربيه الايمانيه والتربيه الهدايه فهي لا تخص الا من أحبه الله واجتباه وابتغاه سبحانه وتعالى واختاره لحمل هذا الدين وحفظ هذه الرساله الله سبحانه وتعالى حفظ دينه فينا نحن فنحن نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون كذلك نحن عباره عن صناديق تحفظ كتاب الله وتحفظ دين الله وتحفظ هذا الإسلام العظيم الله سبحانه وتعالى جعلنا حافظين لدينه وشريعته نعم وننقلها ولا هزأ من نقلها إخواني الله مرحلة أولاد عنده زنجاج عنده أقارب لا هزأ يبدأ من هزاوة حضرت درسا حضرت خطوة جمعة هل سمعت في خلاتي ما يعني في الجهات الرضالية فلا بد أن تبتدي لها وأن تلتزمها وأن تظلمها؟ فاليُظلم الشايع الميت الغائب في حدث ولا على صلاة الصلاة لا يعني أحد الصحابة رضوانا عليهم جميعا ويقول لهم أنتم هذه أمانة نعم ما تقولون فيه في في البلاط والناس البلاط فسيُظلم الشاهد الميت الغائب <تصفيق> نعم اذا إخواني جزاكم الله عنا أحسن الجزاء نحن نسؤولون عن أولادنا وعن زوجاتنا مسؤولون عن أهلينا وزوينا وعن أسلقائنا. فلا بد أن نبذل شريعة ربنا إما بالقال والحال أو على الأقل نعم بالقال إن لم نستطع بالحال فالقال وعلى مدير الجهاز الإنسان هو الجهاز هذه هي كيفة مدير الخمار لا, لا لا يعني ما مره يقول أنه انا لست مطلوق بأنه يقوم بأنه يقوم الله لا هو يفرق نعم الوزع في قصة الخبر وهو مأمور بأن يمر بالمعروف لنعم المنكر فعلى مدير الكاف الإنسار وعلى الشهر يعني, يعني أنت إذا انثتلت يعني انثتلت أوامر الله وعملت بذلك ضلع فأنت حفظت بحسنين بالتبليغ والعمل وإذا نعم إذا لم تعمل فبلغ ولكن من الأفضل نعم يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا أسفعدون تقولون مقفل عند الله أن تقول ما لا من الأفضل لن يبلغ لابد أن يكون مستجيبا مما يبلغ أما أنت تامر الناس وأنت لا تعمل يا أيها الرجل المعلم وغيره هل لنفسك كان التعليم تصف الدواء للاستقامه وفي الظلام فيما يصلح وعند وانت سقيم فابدا بنفسك فانهاها عطيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم نعم الى ان قال لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيما فانت الناس وانت غارق في الشر اصبرن اتقوا المعروف فانت لا تظلمون واذاه في قبرك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون فيه من الناس في جهنم نعم يعني تنظرون اخسابهم وصاريهم وهم يدورون بها كما تدور ثم يدور الحمار براحه ها هل جهنم يقولون أنتم يعني كنتم تطالبون بالمعروف تعلمون فليهذه الحاله يقولون كنا نامر ولا نأمر وكنا لنها ولننتهي نعم وعلى هذه الاشخاص والعياذ بالله نسي ان الله حميرا نعم لا يا اخوان جزاكم الله عز وجل يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى فهو اعلى سبحانه في ذاته واعلى في صفاته واعلى في افعاله مامور بان تسبح اسم الله واسم الله كما قلنا امور اسماء الله لا حصر ولا عز ونحن مامورون بان نجلها وان نقدسها وان نفهم معانيها وان لا نشبه, يعني نشبه اسماء الله باسماء مخلوقاته ولا صفاته من صفات مخلوقاته ولا نؤولها ولا نعطلها ولا نفوزها ولا نمثلها ولا نكيفها وعلينا أن نفهمها وأن نعمل بمختبعها وأن نؤمن بها وأن نبعو الله بها وأن نبلغها وأن نسأل الله بها وأن نذكره بها صلح حسن ربك العالم وحسبنا هذا الله موفقنا زميعا لك رحبه ويبعه صحيحا لك ربك, ربك ويبعه Nie ma się